خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قد سماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها من كل ذاب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 ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ الله غني حميد وَإِذْ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنَّ الله عليم بذات الصدور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 ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 ك الظُلَلِ دَعَوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَدَّهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو داز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور